إنك أنت العزيز الحكيم وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إنك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 رفيع الدرجات ذو العرش والقروح من أمره على من يشاء على من يشاء من عباده ليُنظِر يوم التلاق يومهم بارزون يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم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 يوم الازف وانذرهم يوم الاسفه إذ القلوب لدى الحناجر كاضمين ما للظالمين من حميم ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع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 إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا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 وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَبِّكُمْ وَإِيَّكُمْ كَادِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ وَإِيَّكُمْ صَادِقًا يُصِبُكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ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 أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأضنه كذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وكذلك زين لفرعون سوء عمله وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِي الرَّعْوَنِ إلَّا فِي تَبَابٍ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمَ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ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 بَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ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 وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما فوقاه الله سيئات ما مكاروا وحطى آل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها النار يعرضون عليها غدو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 لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءِ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فطل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون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 هوالذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم مِنْ علقة ثم يخرجكم طفل. ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا ولتبلغوا أجلهم مسمو تعقلون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 ألم نقصص عليك وما كان لرسول أي يأتي بأية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وفسره نالك المبطلون.